Book 2 36 36, 36. Openbaar vervoer openbaar vervoer. Al-muwasalat al Waar is de bushalte? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Welke bus rijdt er naar het centrum؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Welke bus moet ik nemen؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟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 Hoeveel kost een kaartje? Bikem t.d. de Bikem Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar Hatta centrum? Hoeveel haltes zijn het ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. يجب أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. <truimert> De volgende tram komt over 10 minuten. Het Het De volgende bus komt over 15 minuten. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة Wanneer gaat de متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Wanneer gaat متى يسافر اخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ <متنفع> هل معك تذكره سفر؟ هل معك سفر؟ لا، لا يوجد معي تذكرت سفر؟ لا، ما معي؟ تموت ينبو تبطال إذن عليك أن تدفع غرامة إذن عليك أن تدفع غرامة